كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآوة النسيحة ننصحهم المسلمين أن لا يرسلوا في دعواتهم فإن دعواتهم التي يتقذونها ولا يدعمون من أنهم آل الإسلام كله لا أفضل ولا صحة ثلاثة كلهم من عمل للنفاق هم أهل اللفاق والتقية ومن يطالع فتبه معرفة ذلك فلننبغي الأمين والمسلمين أن أن هذه الدعوة الدعوة الجبورية الإسلامية كل شيء لا حقيقة له وإنما هم ظاهر إسلامية والباطل تلأ في الإسلام الباطل المذنية والعجال الإسلام والعجال المجلية الإسلام وللصحابة جميعا وعدم الترضي عنهم فأكفروهم وسأرسقوهم إن ذا نفرا قليلا المبصود أن الغميني وأتباعهم من أعين الله ومن المعظمين لأعين حقيقة فاطمة ومشتكينا بها بها وهم الذين يعزمون العلم لذا أشهر يعلمون أنهم هم العلماء وهم الذين يجب أن يكون لهم الولاية وأنه لا سبيل للباطل وعلى رأسهم علي رضي الله عنه أما علي فقد صدقه وليه علي وصالح وهو الرابع بعد ثلاثة وأفضلهم بعد ثلاثة أخر بعد الثلاث ونقفل الحسن والحسين من أصحابه ونقفل أبراه ولكنهم لا يتولوا شيئا إن الإلا الحسن تولى قليلا لكم بعد فأدل رفسه فجعل الإمامة من ما الله عنه وعمل الحسين والله عز فلا يتولوا شيء ولكن الرافضة ليس عندهم بسيطة فليس عندهم إلا الدعاء ولكن لا أتسلها ن نسأل الله لهم الهداية لا لا